دخيل عيني تراب دخابت داخلنا يا عليه خود بالا راحت حبيبتي أنا يا ربي صبرني. يا ما تسيبيني كده للدنيا تكسرني ده جدري دلت خلع وفرحي اللي تمنع من بعد من الحنان رايح ومش راجع راحت خلاص ضيعت عيني يا سنين ضيعت مشت خلاص اللي كانت بتصدي ودافى يا ريت يومي من بعد غايداي بكفايه لي tab kunti khatini